أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفسي واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.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 إنه كالحوض كبيرة وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحو ما قابلكم فانكحو من النساء فإن خفتم ألا تعذبوا فواحده او ما فإن لَكُمْ لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وَلَا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله 114. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 115. وابتلوا حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلستم منهم رشدا, فإن آلستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبذارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا ادفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم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 نصيبا مفروضا واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم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 ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الرضع مما تركن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 من بعد رصية توصون بها دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فَإِنْ شَهِدُوا فامْسِكُوهُم فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ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 121-إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن شيئا فعسى أن ان شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطرا فلا, فلا تاخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف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 وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساء بهم، فإن لم تكونوا دخلتم بهم؟ فلا جناح عليكم وحلائن أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 فانكحوهن بإذن أهلنا وآتونا أجرهم بالمعروف محصنات غير مسافحات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.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 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عن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 إن الله كان بكم رحيمًا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَانًا وَظُلْمًا فَسُوَفَ نُصْلِيهِنَّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 مَا اكْتَسَبُ وَلِيسَ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَارِثَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ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 اقو من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرن وَأْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سبيلا إن الله كان عليا كبيرا 112. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدان إصلاحا إن يوفق الله بينهما 129. الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وَبِذِي واليتامى والمساكين وَالْمَسَاكِينِ ذي القربى والجاره ذي القربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم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 وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصر الرسول لو تسوا بهم الأرض, لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 الغائط من الغائط أو لامستم مساء فلم تجدوا ما أنف تيمنو فتيمنو صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَاجُوا يُحَرِّفُونَ الْكِتَابَ عَنْ نَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَينَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَيَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعَنَ فِي الدِّينِ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 يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أو نلعنهم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 بل الله يزقي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطابوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّه فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُم نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْذِنُونَا سَنُقِيرُهُمْ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب وَالْحِكْمَةَ وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمَنَ به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا الَّذِينَ الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم فدلناهم جلودا غيرها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 ويريد الشيطان أن يضلهم لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين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 aradna illa ihsana in aradna illa ihsanan wa tanfiqua ulaika alladhina ya'lamu Allahu Usichym قَوْلًا belirą, وَمَا usichym mirowo, sułunik, mileni, uparabi, mileni. Ula, ula, ula, ula,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 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفّ بالله علما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا فانفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل فإن أصابتكم نصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن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 والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 119. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 110. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت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 119. قل متاع الدنيا قليل 110. خير لمن اتقى ولا تظلمون اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في دروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولون هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولون هذه من عندك قل كل من عيد الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنه فمن الله وَأَرْسَلْنَاكَ tak, jak się rozsął, właśnie tak, jak się rozsął, właśnie tak, ويقولون طاعة, ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. Allah يكتب ما يبيت فأعنط عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير ilah لوجدوا فيه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 ومن يشفع شَفَاعَةً سيئه يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلواكم فإني اعتزلكم فلم يقاتلواكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتمهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْلِيهُ رَقْبَةً مُؤْمِنَةً وَدِيَةٌ سَلَّمَةٌ وَدِيَةٌ سَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِ 114. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية سلمة إلى أهله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 فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 فضل الله لمجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة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 ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين أنفسهم انفسهم قالوا في كنتم قالوا في كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأوأهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء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 ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما 120 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبين واذا كنت فيهم فاقمت له الصلاه فلتقم طائفه منهم معك فالتقم طائفه منهم اسلحتهم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفِلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ نَّضَرٍ أَوْ كُنتُمْ نَرْضُو أَن تضعوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِيْنَا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طُمَعْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إن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 وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس, لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما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 119. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يَكُونُ يكون عليهم وكيلا 110. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم ياستغفر ومن يكسب إثم فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكما ومن يكسب خطيئة أو إثم ثم يرمي به بنيان فقد احتمل بهتانًا فقد احتمل بهتانًا وإثماً بينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهن الطائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أن سَهُمْ وما يضرونك من شيء 113. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما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 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ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 يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيراً مَّفْرُوضًا 119. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام 110. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من فقد خسر مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 112. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم تجري من تحت الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، وعد الله حقاً، ومن أصدق من الله قيلاً.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 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذَكَرًا أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَنَاءَلِ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي أَتَمَنِّيْ سَأَ إِلَّا أَنَّهُمْ مَا كُتَّبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْهَبُونَ أَن تَكِحُّوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِّمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا خَيْرٌ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 وإن تكفروا فإِنَّ لِلَّهِ لَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 لِلَّهِ الَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا الْكَافِرِينَ لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما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 ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وينيدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 117. من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا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 إليك بِمَا أُنزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤَتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وئيوب ويونس, ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أَبَى الْيَوْمَ لَالَنُ بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أن يكون عَبْدًا لِلَّهِ ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وَمَنَّ الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه, في رحمة منه وفضله ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما 112. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرع هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولدي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 129 والله بكل شيء علي.